يا بو فهد يا ملكنا قد هاوب الله تكاد جسرا على الموت صكاد ذل معدنا صمان <تصفيق> لهنا لا جهنة يا بوفا هاد يا مالكنا Good work now, I'm not عشت <تضحك> عشت <تضحك> <تضحك> <تضحك> <تضحك>